بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة في دوحة من دوحات القصص النبوي نتفيأ فيها تلك الفوائد والعبات والعبر من تلك الأنفاس النبوية التي نقلها إلينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها في حجرها إذ مر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة يعني صاحب هيئة حسنة وملبس جميل فقالت أمه أي أم الرضيع اللهم اجعل ابني مثل هذا وفي رواية اللهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس فترك الثدياء أي هذا الرضيع وأقبل إليه فنظر إليه الرجل الذي على الفرس فقال اللهم لا تجعلني مثله أنطق الله الرضيع فتكلم ثم أقبل على فديها فجعل يرتضع قال أي الراوي فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السباب في فمه فجعل يمصها أي النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم المشهد كأنه بالصوت والصورة قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها والمقصود هنا اجعلني مثلا سالما من المعاصي بريئا من المعاصي كضراءة هذه المظلومة المسكينة التي يجرونها وليس المراد أن يجعله مثلها في الاتهام وأن يكون تحت هذا الذل نعود للحديث فهناك تراجع الحديثة يعني الأم تكلم الرضيع والرضيع يكلم الأم تحدث الرضيع فقالت يا بني مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال أي الرضيع الذي أنطقه الله إن ذاك الرجل كان جبارا وفي رواية أما الراكب فإنه كافر وفي رواية أخرى عند أحمد يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من الجذابرة وفي لفظ آخر إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها يعني في البراءة من الذنوب الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم هذه القصة يا الأخوة والأخوات لنا فيها حادثة غريبة عجيبة وقعت في ذني إسرائيل كانت امرأة منهم تجلس على قابلعة الطريق ترضع ولدها فمر هذا الفارس في هيئته ولباسه صاحب نعمة وثراء اشار إليه بالبنان حوله هيلمان وصولجان وخدم وأعوان فأعجب المرأة حال هذا الرجل فمن باب الشفقة على ولدها وكل امرأة تريد لابنها مستقبلا زاهرا وأن يكون مثل فلان وعلان من العظماء والأغنياء والكبراء فدعت الله أن يجعل ابنها مثله والرضيع أنطقه الله ليقول لا اللهم لا تجعلني مثلها ويعود لينتقم الثدي مرة أخرى ليمر بهذه الأمل المسكين المظلومة التي يضربونها ويتهمونها ظلما وعدوانا بالزن والسرقة وهي تقول تلك العبارة العظيمة الجميلة الجليلة حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني يدافع عني حسبي حسبي الله ونعم الوكيل فالمرأة فزعت من هذا المنظر المرضع الأم وبطبيعة الحال لا تريد أن ولدها يكون في مثل هذا الموقف فدعت أن لا يكون ابنها مثل هذه الجارية فترك الرضيع الثدي ودعى الله أن يكون مثلها الحوار قام بين الرضيع وأمه لما تكلم في المرة الأولى عرفت الأم أنه أهل الكلام وأنه يخرج منه حق وسألته ورد عليها والله سبحانه وتعالى قادر أن يلهم من يشاء ما يشاء إذا كان ربنا عز وجل يلهم النمل والنحل فكيف لا يلهم ولدا ينطق بالحق ويجريه على لسانه ولو كان رضيعا والله على كل شيء قدير وقد تكلم في المهدي عدد من الرضع مثل عيسى عليه السلام وغلام أصحاب الأخدود وابن ماشقة بنت فرعون عليّة حال القصة فيها جملة من الفوائد ومنها بطبيعة الحال الاقرار بالخوارق التي يجعل الله تعالى حدوثها دليلا على قدرته بخرق العادة المعتاد عند الناس هذه آية من آية الله الرضيع الصغير لا يتكلم ولا يفكر ليخرج بهذه العبر والعظات والله أخرجكم من وطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن الله عز وجل على كل شيء قدير فأجرى الحكمة على لسان هذا الرضيع وجعله ينطق وأيضا فإن هذه القصة تبين لنا يا إخواني وأخواتي أن الإنسان المسلم لا يصح أن يغتر بالظاهر كم يكون الظاهر جميلا ومن الخارج خلاخل والبل من داخل كم يكونوا ما يراه الناس لأول وهلة يعجب لكن إذا دققت فيه أو علمت من طرف خفي أو من خبر باطني لرأيت الأمر بخلاف ذلك تماما الأم خدعت بالظاهر والزخارف ودعت الله أن يكون ابنها مثل ذلك الفارس قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بالظاهر إذا كان جميلا ومن الداخل الباطن فاسد لكن لو كان الباطن حسنا فلا يضر أن يكون الظاهر فيه ضعف قلة جمال لأن عبر عندهم بالحقائق والبواطن فكم من موسوم بالفضل الظاهر مشار إليه بالأصابع في الدنيا ليس له في الآخرة من خلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزين عند الله جناح بعوضا وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متفق عليه قديما اغتر قوم قارون بزينته فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم رمقته العيون وشرأبت إليه الأعناق لكن انقسم الناظرون إليه إلى قسمين كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة فقال الذين يريدون الحياة الدنيا وتعلقت قلوبهم بها وصارت منتهى رغبتهم ليس لهم إرادة في سواها ماذا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الحطام المتاع الزهرة إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ماذا كانت نية قارون الخسف به وبدائه فما كان له من فئة ينصرونه فليس الجمال بالأشكال ولا الصور ولا في زهرة الدنيا وزينتها ولكن بالتقوى ذم الله تعالى من اتصف بالجمال الظاهر فقط ولم يتصف بالجمال الباطن فقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم حلاوة لسان جمال منطق حيئة حسنة أشكال جميلة فصاحة بلاغة ومع ذلك ماذا الله عنهم كأنهم خشب مسندة لا يتأثرون بموعظة مثل هذا الجدار مثل هذه الخشبه لا تتأثر يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم يعني في الظاهر وإن كانت أجسامهم قوية لكن في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن يحسبون كل صيحة عليهم كلما وقع أمر أو كائنة خافوا ظنوا أنهم المقصودون ظنوا أنهم انكشفوا قال ابن كثير رحمه الله فهم جهامات وصور بلا معاني وقال السعدي أجسامهم وأقوالهم معجبة ولكن ليس وراء ذلك من أخلاق الفاضلة والهادي الصالح شيء كأنهم خشبوا مسندة لا من فيها الأخلاق الجميلة والسجاية النبيلة أجمل من وسامة الوجوف نحن نرى خلقا وحيانا على الشاشات تعرض في القنوات وخصوصا الفيديو كليب وغيرها يعرض للناس وسامت وجوه وسواد عيون ولقت خدود وأشكال ألوان ولكن فسق وفجور ولو عرفت سيارهم في الواقع ومع أهليهم ومع الناس كبرا وغرورا وبطرا بخلا شحا بذاءة وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان فلا تجعل الحسن الدليل على الفتاة فما كل مسقول الحديد يماني واليماني نوع من السيوف مشهور فليس كل حديد مسطول سيفا نعود إلى قصتنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحكم على الإنسان لا يكون من خلال الظاهر فقط ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا أي الرجل المار. قال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر الرجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للجالس عنده ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري انخطب أن لا ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا رواه الوخاري من عباد الله من يسترعي الانتباه لكن لا خير فيه له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع ومن عباد الله من لا تشرب إليه الأعناق مدفوع بالأبواب لا يسترعي الانتباه لكن يجل الله عليه يديه خيرا كثيرا متبذل في القوم وهو مبجل متواضع في الحي وهو معظم والله عز وجل لا ينظر من الإنسان إلى ماله وجاهه وسلطانه وجماله والظاهر لا لكن ينظر إلى عمل الصالح وهذا معنى الحديث الصالح الذي رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فيعجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق فيغسله وينظفه من القذر والدنس ويزينه بما أمكن لألا يطلع فيه مخلوق على عد ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق فيطهره ويزينه لألا يطلع رب على دنس أو غيره فيه فلا يهتم بالقلب ويهتم بالشكل الخارج وينسى أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى قلوب الأعمال فإن كان الظاهر مزيناً مجملا بحال الباطن ويجمع الله له بين الحسنين جمال الظاهر وجمال الباطن هذا خير على خير ومن الناس في المقابل من عنده قبح في الظاهر وقبح في الباطن ويستفاد من القصة أيها الإخوة والأخوات ذنب التجبر والتكبر على عباد الله في ناس متغطرسين والعياذ بالله مثل هذا الفارس الذي مر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أخبركم بأهل النار كل عتل يعني شديد الخصومة جواظ يعني فض غليظ مستكبر رواه البخاري وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فكيف سيكون من قلبه ممتلئ بالكبر كله الكبرياء صفة من صفات الله لا يجوز أن ينازعه فيها مخلوق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي الكبرياء لدائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار روى أبو داود وحديث صحيح فالكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما ولا يجوز لمخلوق أن يتعاطاهما ولا يجوز سن يقول أنا صاحب العظمة أو أنا صاحب الكبرياء أبدا بل المخلوق عليه أن يتواضع ويتذلل من أسماء الله ما يمكن أن يسمي به المخلوق نفسه بما يناسبه يعني مثلا الله كريم الله كريم ومن الناس من هو كريم وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لطيف وهناك من عباد الله من هو لطيف طبعا لطف المخلوق غير لطف الخالق لكن الله من أسمائه مثلا المتكبر الجبار ولا يجوز لإنسان أن يكون جبارا ولا متكبرا هذه أسماء خصة بالله العزيز الجبار المتكبر الله صاحب العظمى صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى الله المتكبر له سبحانه وتعالى الكبرياء في السماوات والأرض الله هو الكبير ولا يليق بمخلوق أن يكون عنده ذرة كبر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه الجنة والنار تحاجت عند الله فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلوني إلا ضعفاء الناس وزقطوهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال النار أنما أنت عذاب يعذي ويك من أشاء من عبادي نستفيد من القصة أيها الأخوات أنه لا ينبغي لو سبحين الدنيا في نعيمهم أن يتمنى مثلهم إذا كانوا على باطل وعلى كفر وعلى ضياع معصية أ لكن أمر التقوى هو الذي يبقى لبيك إن العيش عيش الآخرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه يعني لو واحد رأى مثلا قصر مشيد رأى زينة فارها رأى سيارة أحني شيء ماذا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة الحديث هذا يا أخوان ويا أخوات حديث عظيم لأن في تذكير النفس إذا رأت شيئا من الدنيا ما عند الله هذا الحديث رواه البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه من أمر الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة أنتم كترمت مزرع عظيمة بل. حتى لا تغتر نفسك تقول لا عيش إلا عيش الآخرة وهكذا لو رأيت فيابا وذهبا وحليا وقصورا ومراكب والذين أوتوا العلم قالوا ويلكم لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا القصة نستفيد منها كذلك التروي والتؤدى والتثبت في الحكم على الناس وأن الناس لا يوخذون بالظاهر وأن المسلم عليه أن يتبين الحقائق وذكر الشوكاني رحمه الله في رسالة رفع الأساطين أن أحد العلماء دخل على السلطان وقد حكم على أحد الرعية بالقتل فشفع العالم أن يكتفى بضرب الرجل عن القتل فوافق السلطان على ذلك بشرط أن يقوم العالم نفسه بضرب الرجل على مرأة من الناس فوافق العالم لما في ذلك من نصحة العظيمة ويأدفع القتل عن هذا المسلم فخرج بين الناس وأخذ صوتا وجعل يضرب الرجل فلما رآه الناس جعلوا يقولون ما أظلم هذا الشيخ ما أظلم هذا الشيخ لأنهم حكم على ما يضر لهم ولو علموا أنه بضربه لهذا أنقذه من القتل لشكروه قبلوا رأسه ولذلك الواجب على المسلم أن لا يتسرع في الحكم على الأشخاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا فالأنا والتثبت وعدم التعجل هذا يحبها الله كذلك ونجد في هذه القصة أن الفاضل لا يسلم من التهمة يعني هذه المرأة المسكينة قالوا زنيتي سرقتي وهي ما سرقت ولا زنت وهذا ما سلم منه يعني الاتهامات اتهامات الظالمة ما سلم منها الانبياء ولا الاولية ولا العلماء ولا الفقهاء ولا الصاء ما منها رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر قال عليه الصلاة والسلام ومن فواد القصة ان العقل البصير يؤثر رضى الله على رضى الناس وكذلك فان العقل يؤثر رضى الله على رضى الناس ولو كان يعجب الرب عز وجل هذا الاقل في نظر الناس فانه يريد ان يكون مثله والعقل البصير يلتمس رضا الله ولو سخط الناس والإنسان إذا أحبه الله لا يضر مذمة الناس ومن وقع عليه الظلم لا يعني ذلك أن يسب ويلعن وفي القصة ملحظ دقيق أيها الأخوة وأخوات وهو أنه من وقع عليه الظلم فليس معنى أن يستسلم له بل عليه أن يدافع عن نفسه وهذه الأمة لما قالوا لها زنيتي سرقته قالت حسبي الله ونعم الوكيل ودعت الله أن يكفيها ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى والمسلم عليه أن يتشبه بأهل الفضل والصلاح في براءتهم من المعاصي ولذلك قال الغلام اللهم اجعلني مثلها يعني سالما من المعاصي كما هي سالمة بريئا من المعاصي كما هي بريئة نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويعافينا وينجينا ويكتب لنا الحوز في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب أستودعكم الله إلى اللي...